بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك خليم O <laughs> God, ليس لهم طوام إلا من لا يشمن ولا وجوني يومي من ناعمة لثغيها راطية في فيها غين الجارية فيها ثور مرطوة وأحواب Terima kasih kerana It's out of أفلا ينظرون إلى الإبل الكائف خلقت وإلى وإلى الأرض كيف تطحت فذتع لنا لا تعلني أنني مصلي قلب لا علیم بمصافر. لا Amen. Uh -huh.